وحرمنا ما بين عين إلى ثور وحرم المدينة ما بين عين إلى ثور لقوله المدينة حرم من عين إلى ثور وحد بعض المعاصرين عير بالجبل ثور بالجبل الذي هو خلفي جبل أحد لجوار الوادي الذي يسمى بوادي المقمي وتسمى عام موادي المقمي المعروف القديم اسمه النقماء وهو الذي فيه في غزوة أتيت بغطفان فأنجلتهم بمجمع الأسيال من بلد أقناء هذا الوادي يأتي من الجهة الشرطية من الجهة المطار يسمى الآن بوادي هذا الوادي إذا التقى مع مجمع الأسيال هناك جبل يقولون أنه جبل ثور وهذا خطأ فإن هذا الجبل ليس لجبل ثور ولو جئت يقفت وتجعل عيرا مراع ظهره وتسامح هذا الجبل ناظرا إليه لو وجدت المدينة في أقصى يمين إن ابن الصلاة عين نادينا عيرا وهذا يدل على خطأ هذا التحديد ولذلك الصحيح أن التحديد إن الجبل المدور الذي ذكرناه في عصد وإن الجبل الذي يسمى بجبل الخزان وهو الذي ذكره السبودي في وفاء الوفاء يقول هو جبل صغير على يتار الزاهب إلى العراق فكان على انسان هذا الطريق لأنه كان طريقاً من المشرف وينفذ منه إلى المشرف وهذا هو أربح الأطواق إن هذا الجبل أو هذا الجبل فكان الوهد رحمه الله يختار هذا الجبل الذي ذكرناه يسمى بجبل الخزنان ويذكر شواهد من الشعر تدل عليه فالذي يقصنينه النفس هو هذا أنه جبل ثوب وهي مثلة قديمة أنه جبل ثوب مشكلة من المشكلات حتى أن أبا عبيد القاتل المسلام العالم الجليل والمحدد والمفسر رحمة الله عليه الفقيه المشهور كان يقول أخطأ المحدثون كان يخطئ رواس الحديث في هذا الحديث الثابت الصحيحين ويقول ليس بالمدينة ثور وإنما هو بمكة والصحيح أن ثور بالمدينة ولكن كان خاصيا على بعض وخحاؤه لا يقتضي أنه ليس بموجود بل موجود لأن الرواية الصحيحين وقد رواه استقاط الهجود وعلى التفسير الذي ذكرنا وعليه إنه يعتبر هذا هو حد المدينة ما بين عين إلى فوق من الجهة الشتاقية إلى الشمال والغربية إلى الجنوب وأما بالنسبة للحركين فقد ذكرنا أنهما حد للحرم لظاهر حديث الصحيحين فإني أحرم ما بين لابتيها أخاذكم الله تضيلة الشيخ وجذلكم خير الجزاء تضيلة الشيخ لكل خائف بعد أن تقرر معنا العمل لأقضية الصحابة وضوان الله عليه في جزاء الصيد هل من قتل عامة مثلا يخرج ببنة مباشرة أم يأتي بأبنين ثم يخرجها أسافق الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ففي الحقيقة هذا السؤال سؤال دي ووفق في هذا السؤال هل نقتصد في قضاء الصحابة ولا ما أم أنه يحتاج إلى وجود العدلين والجواب نعم يحتاج إلى وجود العدلين من ناحية تقدير جرم النعامة فإن النعامة تكون جرمها عظيم فيطالبون ببدنة عظيمة الجرم وقد تكون جرمها ورصة فيطالبون ببدنة من الأوساط الهجم وقد تكون دون ذلك فيطالبون لأن لا بد من المماكن ولذلك الحقيقة ورشق السائل وهذا راجح سؤال دقيق جدا. لأن ظاهر كلام العلماء أن قضاء الصحابة محمول به يقتضي أن لا يضحك العدلين والواقع أنه يضحك عن العدلين من ناحية نوعية النثلية هل هي من الخيار أم من الأدنى أم من الوسط فأنت إذا قل عليك بدنك هل تكون من خيار البدل أو تكون من أوسطه أو تكون من أدنى فهذا يستقر إلى وجود العدلين ولذلك لا بد من وجود العدلين لتحديد البدنة المطلوبة ويعتبر قضاء الصحادة الثالية من وجه وحكم الآية ناثلا من الوجه الآخر والله تعالى أسلامكم الله فضيلة الشيخ هل يجب أن يختي في الصيد بأعلى من مثله كان يختي عن الغزارة في بدنة أو عن المطل كبشون أسلامكم الله أما هذه المثلة فالعلنة رحمة الله عليه في الزيادة على القدر الواجب وإذا قلنا بمشروعيته هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الواجب وقد أشار إلى هذه القاعدة الإمام إبن رجب الحنبلي في كتابه النفيذ القواعد الفقهية فقال في ذكر لهذه المسألة فروع إذا أدى فوق الواجب هل يوصف كل بالوجوب أو قدر الواجب لهذا هذه المسألة أنفل قال لو أخرج بدنة عن شاكه فهل كل البدن يوصف بالوجود أو فقط سبع البدن وإذا أخرج عن ذكاة الفطر مثلا سلامة آصر فهل السلامة كلها توصف الوجوب أو صاع فقط وهكذا هنا فائدة الخلال أنك إذا قلت لكل جوة بالوجود فينئذ إذا أخرج بدل الشاكه بدنا؟ يصبح تقدير الصيام بقيمة البدن في كلها يعني الآن إذا كان يخلق البدن عن شاة مواجدة عليه فقيمة البدن فرضنا ألف ريال لأن قيمة الشاة فرضنا أربعمائة ثلاثمائة ريال فهو أخضر بدن ألف ريال فلا إذا قلت وصب كله بالوجود حينئذ يكون العزل من الصعام لقيمة البدن كامل ويكون عليه في الصيام إذا أراد أن نخلق العذل قال أنا أرضى أن تحكموا عليه ببدن عذلا فحينئذ يكون تقدير الحكمين برضاه أن يخرج عذلها مما هو فوقها يكون تقدير بما هو معتبر للواجد كله يعني البدنة بكامله وصحح جمح من العلماء أن الواجد فقط قدر الإجزاء ولها أمثلة أيضا منها لو قلنا إن المفترض لا يأتم بالمتنفذ كما هو كل بعض العلماء فلو داعث الرخور وسبتح الليماه فوق ثلاث فإن الواجب الثلاث وما فوق الثلاث ناثل لأن قلت أن كل يوصلوا بالأجوب حينئذ اقتدى مفترض بمفترض وإن قلت يوصف قدرا إجزاء فيكون اقتدى مفترض بمتنفر وحينئذ يقولون يطفي عليه ما يطفي على اقتباع المفترض بالمتنفر الشاهد أن هذا المثل للعلماء فيها الوجهان مشهوران لكن بعض العلماء يقول إذا حدد الشرع, إذا حدد الشرع قدراً نافداً يجود إخراج الديار لكن ليس من لا بأعتقاد الحضر أو التعبد إنما يكون منه تنفلاً أما لو اعتقد وقال لا أنا ما تبرأ ذمتي إلا من بدل الشاف فحينئذ لا يجود له ذلك ويعتبر من الفدعة والحدد لأنه اعتقد الوجود ما لم يجبه الشرق واعتقد الوجود ما لم ينزم به الشرق وحينه يكون بلعة وحبب أما قالوا أنه أخرج الواجب وزائد عن الواجب فقال كما لو تمثنا بمطلق الناخلة والله تعالى أستاذ الله فضيلة الشيء وردت أسئلة كثيرة عن الحكم فيما لو اتطمت بعض الشيوانات أو الطيور بالسيارة هواء كان الزائد ومشرما أو كان بمكة ثم عثم ذلك أساق صلى الله هذه المثلة سأرجع إلى قضية قتل الخطأ لأن لو كان في السفر وهو محرم بالعمر أو محرم بالحج سارتطم في الطيور أو ارتطمت الحمال سارتطم الحمال أو نحيها بالسيارة في قتلت وقتلت فإنها يجب فيها جزاء الصيف على القول بأن الخطأ والعرض سواء وقضينا هذا وذكرنا دليلة في المجلس الماضي وحينئن يكون في ما يكون في جزاء الصيد العمد ألا أصحي قولي العلماء وماذا الجمهور والله سبحانه وتعالى أثابتهم الله فضيلة الشيخ يقول السائب هل مفهوم القياس عند الثلث رحمهم الله هو مفهوم الموافقة وعدم فارق أو هو بالعلة المستنبطة أثابتهم الله القياس بالعلة المستنبطة القياس يعتذر بالعلة المستنبطة أما مفهوم الوافقة والمخالفة فهذا يعني له حكم المستقلة يسمى ملحوما موافقة دلالة اللذي على ما وافقه يدعونها دلالة مفارقة هذه لها حكم خاصة ومثلة القياد لا يكون إلا بالعلم وللعلم مثلا يحتاج إلى يحتاج إلى السبر والتقسيم فتصبر الأوصاف التي يمكن أن تكون صالحة لتعليل الحكم ثم بعد ذلك تحطي الصالحة منها وتلغي غير وقد تكلم العلماء أنفس مذاحف من أنفس مذاحف الأصول وعلم الأصول وأدقها والذي يعين على فهم النفوذ وفهم خلافات العلماء في الأدلة وردودهم ومناقشاتهم مجحف التعليم وهو من أدق المذاحف وأصعدها وأعقدها وقد ألف فيه بعض العلماء تعليفا مستقلا حتى كتب في الغزار كتابه المشهور شفاء الغليل بيّن فيها أوجه التعليق ومثالك التعليق من النخوص الواردة تنزيغ كيف تستنبط العلة وكيف تستخرجها وما هي الأوصاف المعتبرة للتعليق فهذا مفهد مهم جدا من باحث القياس ولا يمكن للإنسان أن يقيس حتى يعرف كيفية من باقة العلة والعلة المعتبرة غير المعتبرة هذا أمر لبدا منه فمثالة القياس فيه ومثالة المفاهيم شيء آخر والمفهوم من أن يكون موافقة أو يكون مفهوم مخالقة ألا ما هو معروف من المفاهيم وأما بالنسبة للقياس أنه يختبر لا بد من العلم والعلم تكون منصوصا عليه وتكون مستنبضا فأقوى العلم ما كان منصوصا عليها قال عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إلى يده؟ قالوا لا أينقص الرطب إلى يده؟ قالوا نعم قال فلا فلما قال أينصف الرطب إذا يبث دل على أن سبب التحريف هو وجود المماثلة التي هي معتبرة لبيع الرطب بالتمر فما دام الرطب والتمر من أصل الزبوي لا بد أفعل من احكماته والتقابل لذلك هم الشطان معتبران فلما قال أينصف الرطب إذا يبث قالوا نعم قال خلا إذا يجوز بيع الرطب بالتمر التي هي المذافرة ورخص بالعرائص الله وسلم عنه لكن أصل عدم جواجه فلما قال عز الصلاة أن ينصف ثم قال خلا نبذها وعشار إلى العلة وكذلك قال قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم للنوم فليبضل يديه ثلاثة قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين بات فيه لنقوله فإن أحدكم لما ثابت التعليم ولذلك من يرى أن العلة هي أخوف النجاس قال لو أنه حفظ يده ونا لم يتم عليه غطوها لأن الحكم يدور مع العلة في وجودة وعدم هذه العلة مستنبطة من النصر كذلك أيضا قول عبدالقامه كذوه بماء متد وكفموه بتوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فلما قال فإنه يبعث ملبيا كان يقول أمرتكم بهذا أمر لعلنة وهي كونه يبعث يوم القيامة ملبيا ففهم منه أن المشرب لا, لا يمثبطي الم أن المشرب يجوز له أن يرتفل وما غير ذلك من الأحكام التي سنبطت بناء على هذا الكريم المقصود أنه لابد بطالب العلم لا أراد أن مثالة القياسة وطريقة القياس لا بد أن يضبط العلة وللعلة ضوابط ثم أيضا العلة هذه لها مناقشات فليس كل العلة مسلمة وهناك للعلماء رحمه الله عليه ضوابط القياس هي الأركان المعروفة ثم شروط لهذه الأركان هناك شروط للأفر وهناك شروط للفر وهناك شروط للعلة لا بد أن يطالب العلم هذه الشروط حتى يكون قياسه صحيحة وأي قياس يقع فإنه يرجع عليه أربعة عشر استثار يسميها الظلماء قوالح القياس وهذه الأربعة عشر استثار كل استثار يوجه على جسدية معينة في القياس إذا صحت وتدفت وسلم بها المناظر بطل قياسه هذه يسمونها قوالح القياس فإنه كل إنسان يقيس تأتي تعترض عليه تقول هذا قياس صحيح لا هناك قياس رفلة معينة لأنه بليل شرعي ومنضبط بضوابط فلا يظن البعض أنه نقول قياس من هذا فقط مجرد رأي وهو لا أمر منضبط ومحدود بضوابط معينة لأن هؤلاء العلماء وضعوا هذه الضوابط وهي ثمرت جهد قرون عديدة وإما على أجلنا المديدة هم يدردون هذا الأمر ويتفقهون في الشرع ويفهمون متى يصح هذا النوع من الأدلة ومتى لا يصح صلى الله تعالى فضيلة الشعيسة للسائل هل الإطعام الوارد في تفارة اليمين هل هو محدد لأنواع معينة من الطعام خصوصا وإن الآية قد حممت ذلك في قوله تعالى من أوسط ما تبعمون أهليكم أسابق الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أما بعد فقد نطفل علماء رحمة الله عليهم لأن هذا الإطعام يصرف إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأطعمة الواجبة فلو أطعم ثمر أو شعيرا وكان الثمر أوصف ما يطعم به أهله أو أطعم الشعير وكان الشعير أوصف ما يطعم به أهله أو أطعم البر وكان البر أوصف ما يطعم أهله أجزاء وحينئذ ينظر إلى حال الإنسان الذي يكفر وهذا على صحي قوله العلماء قال بعض العلماء بل أوصفوا البيئة التي يعيشوا بيها في فيها بالأوسط والصحيح أن العدرة بالمكفر أنه ينظر إلى أوصط ما يكون من طعانه والله تعالى عنه أسابق الله صديدة الشيخ هل التتابع في صيام ثلاثة أيام إذا صامها في الحج وكذلك التبعث إذا رجع إلى أهله أسابق الله لا يجب التتابع في صيام الحج ولكن الغالب في مضيق الوقت أن يحصل التتابع ويتطرر الإنسان له ولكن الوجود لا يجب فلو فرق فإنه يجديه والله تعالى أشابكم الله فضيلة في الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتف نتيك هل يجب على المحبي أن يتولى ذبحها بنكس أم لا حرج لو اشترى شاكا نكبوحا أشابكم الله لا بد لهذه الشاك من أن تبه ويكون ذبحها فدية لهذا الذي كان منه لهذا الشيء الذي كان منه في حجها وعلى الله لكن لو اشترى مذبوحة لم يدفع لأنه عند إهدانها وذبحها لم تقصد بهذا المحضور الذي أخلى به ولذلك يدبحها على نية أنها عن أداه والنية معتبر وعليه فإنه لا يدفع أن يشتري شاسا مذبوحة وإنما يجب عليه أن يدبح وتكون النية في الذبح عن هذا الدم الواجب سواء كان في تمسع أو قران أو جبران لنقص أو كان فدية أذى والله تعالى السابق من الله الشيخ على القول بأن العبرة في عدم الهدي في دم المتعة والقرار في صبيحة يوم النحر وذلك إذا لم يملك السمن فالسؤال كيف يقوم الثلاثة الأيام تشكي على هذا القول السابق الله نعم هذا القول يقول العلماء أنه إذا غلب على ظنه مثل كالشخص الذي عنده ما يعلم أن ماله لا يقفيه بشراء الشارع هو من بداية إهنال الحج علم أنه عنده 150 ريال مهن وعنده مئتان مئتان أو مئتان وخمسون وهذه لا تفيد الشراء الشارع فالنزل هذا من بداية إهنال الحج علم أنه لا يستفعينه فحينئذ يجوز له أن يصوم لأن الغالب كله حقق وينزل منزلة المحقق وقال الله أيضا يجوز له أن يؤخر إذا أخر إحرامه ووقع أحرامه قبل يوم العرفة فأحرم يوم التروية ولم يتكبره السيام يوم التروية ويوم عرفة الصنع أيام النحط لما ذكرناه من أنه يرخص فيها لمن لم يجد الهدي لما الصحابة رضوان الله عليه الصاموه والله تعالى أساب صل الله فضيلة الشيخ هل يجوز في الإطعام جنب المساكين ويطعامهم من الآفع وهي مجتمعة أم لا بد من نفة الصاعي والتوذيع أسابكم الله لا بد لكل مسكين أن تعطيه حقه ولا تبرأ ذنتك حتى تقطيه حقه بيده إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تطع فرقا بين ستة مساكين وهذا يقصد أنك تعطي المسكين حقه تعمث من الله عز وجل أطعمه إياه من فوق ستع السماوات لا تتصرف في كيفيتها ولا طريقتها وإنما تطعيه الطعام إن شاء أن يأكل اليوم أكد وإن شاء أن يأكل الغد أكد وإن شاء أن يعطيه لغيره فيأثر به على نفسه خأس أما أن تجزبه بأن يأكل عنده وتجعل طعامه عنده وتحاسبه على ما يطعم وتقلبه مشقة الحضور إليه والتعني لإتضار طعامي فهذا لا يعرف وليس له أصل وحينئذ عليك أن تخطيه الطعام بيده لأن الله ملك من لك المسكين حقه فقال سبحانه وفي أموالهم حق معلوم للسائد والمحروم فنصف سبحانه على أن المال الواجب على أن المال الواجب ملك للخطير وفي أموالهم حق معلوم للسائد ألا للتنبيه للسائد والمحروم أي ملك للسائد وملك دل على أن الأموال الذكاء التي هي الذكاء أو أموال مواجدة أنها نتكل الفقراء والضعفاء وقد توسع الزعف باجتهادات إجابة أجمنة حتى بلغ الزعف أنه يشتري للفقيل من الذكاء أكسية وأغلية ويذهب بها إن المسكين وهو قوم رعيش والصحيح أن المال يعطى لنسكين بيده حتى يشعر بطعمة الله التي أعطاه إياه إن شاء أن يدله في طعامه وإن شاء أن يدله في كتائه بدل وإن شاء أن يعطيه من أقارده فهذا أمره إليه أما أن يتدخذ الإنسان ويصرف المال ويتصرف فيه أو يصف الطعام ويتصرف فيه أو يجعله على صفة أو على هيئة فيلزمه بوقت أو زمان أو هيئة من طعام فهذا خلاف الأصل الشرعي ولذلك عليك أن تعطيه للمسكين ما أوجب الله عليه والله تعالى أعلم عاده من في منطقه الشيخ الى السوحه الحمر الاهلي هل ياخذ حكم الشمال الوحشي فسبح الله لو استوش في لا يوم قيامه ما يحل اكل الحمر على الاهل لان الذي يطلاش قبل انها رز في رز لا يوم قيامه استوشت اولى مستوش اصلا هو مستوش الحمر هذه مساله يا اخوان هو سؤال لطيف السؤال هذا يتركز على مساله نقاشيه أخرى تعرفون أن والبقر والغنم في الأطل تكون مستأنس لكن ربما شردت الشات منك وربما شرد البعير عنه وربما شردت البقاء فحينئذ يقول العلماء خرج المستأنس إلى المتوشف فيجوز لك أن ترميج السلاح في أي موضع فلو كان شردت الشات فأخذت لها البندقية ورميتها في أي موضع عن ثلاث قصة إدراكة ورميتها بالبندقية في أي موضع وقتلتها في لك أكلها مع أن الأطل ما يجوز لأن الواجب أن تذكر ذكاث المستألة لكن لما خرجت من صورة السنة في السحاش عملت معامرة المستوحة لأن في هذا السنة الحديث راضي رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم تندى بعيرا يعني فضل فأهوى رجل بسهن فعقرة فقال صلى الله عليه وسلم كما بالصحيح إن لهذه الحيوانات أوابدة فأوابد الوحش فما ندى منها إن هذه الحيوانات يعني المستألة من الإبل والذكر والغنم والبياء من اوابدك اوابدك واشنان الزنيها تطلع به هافر فجمع لانه يجوز عقل ومن عن ذلك ذلك لو فقط لتشاث البيئر فان لا تستعى ان تمسكه فحينئذين ترني بالسلاح الذي يفرحه في اي موضع من جسدها لان الاسطنى القناعنها ودن وذكر رسم الله عليه فترنيها بالسلاح في اي موضع فحينئذين لو فقط وماسك قدر ان ترسل النار فإذا ما تتقل لوصول النار وميثها في مقتل وما تتقل لوصول النار وقبل أن تصل إلى قعر البئر إذا كان عرضا فحينئذن يحل لك أكلها لأنها ذكية بذكاة الصيف فالأخلاف سمع هذه المثالة ظن أن الحمار أنه إذا إلى التوحث يجوز نعام المعامرة الصيف وأنه يجوز رميه في أي مكان ويأكل الجواب أن المستأنثة حلال اللحم في الأرض ولكن الحمار احرمكم الله في <تصفيق> الاصر محرم اللحن وإذا قال الله صلى الله عليه وسلم إنها رفع يعني في الحمر الحمر الأهلية وعلى هذا لا يستوحش ما يؤثر فالاتحاس صفة لكن يجب الزوال وصل بالحرمة وآخر جعوانها من حمد لله رحل الله قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن هاتف رقم خمسة اربعة ثلاثة اربعة اثنين ستة سمعة. ايها الحبث الكرام انتهت مادة هذا الشريط وحيث انه بقي في الشريط متسع فليترنا اكماله بهذه التلاوة اعوذ بالله من الشيطان المهيم بسم الله الرحمن الرحيم سبارك الذي نزل القرصان على عدده ليكون للعالمين نبيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتقد ولدان ولم يتقد ولدا ولم يكن له شريف في الملك وخلق كل شيء فقدره تخذيرا واستخذوا من دونه ينابئة لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضررا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياتا ولا نفعا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونَ هَذَا إِذْا إِذْتُنِ افْتَرَاهُ وَمَعَلَيْهُ عَلَيْهِ قَوْمُ النَّاخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَذُورًا فَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَفَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ كُفْرَةً قل أن نزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان ربورا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشه في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنت فَعَالُوا قِرَانَ لُونَ إِن تَسْفَعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أَوْ طُيُورًا رَّبُّكَ لَمْ يَخْلُقْنَهَا فَإِن تُصِبْهُ صَيْحَةٌ وَهُمْ يَخِصّونَا لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرِيَاءَ سَبَّحَ الَّذِي شَاءَ أجعل لك خيراً من ذلك جَنَّاتِ النَّعِيمِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُجَادِلُكَ قَوْمُهُ رَبَّنَا كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَسَفْنَاهَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ تَعِيْرًا إِذَا أُرِيدُهُمْ مَكَانُهُمْ دَارُ الْبَيْنِ لَا يَرَوْنَ عَيْنًا وَلَا سَمْعًا وَفِي مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا وإذا ألحوا منها مكانا ضيقا مقرأين دعوا هلالك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا ودعوا سبورا كثيرا قل أذلك خير أم جن يقول <تصفيق> الذين في وعد المستقيم كان جزاء امرئ لهم فيها طمع لذاتها سائئ ان هم قالوا صبح ما كان ينبغي لها ان نستغيث من ذولك من اولياء ولكن ما فاتهم واذاهم حسانه الذكر حتى نذكر كانوا قوما منظوراً أَرَأَيْتَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا اسْمَاؤُهُمْ وَلَا خَلْقُهُمْ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْتَرِعُونَ اسْمًا وَهُمْ لِخَلْقِهِ يَفْتَرُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ يَسْتَغْفِرُوا لَ يَغْفِرَنَّ قالوا انتم في الازوى وجعلنا بعضكم لبعض ثقله اذفرون وكان ربك بطيرا وقال الذين لا يرجون لقاء قد استكبروا في أنفسهم وعتوا سوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلا ما عملوا عمل فاجعلناه يَوْمَأَئِنَّ الْخَيْرَ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقَتِ السَّمَاءُ مِنَ الْعَرَمِ وَيَوْمَ تَشَقَّقَتِ السَّمَاءُ مِنَ الْعَرَمِ وَيَوْمَ تَشَقَّقَتِ السَّمَاءُ الملك يوم إذن الحص الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يرص الظالم على يأيه يقول يا ليسني يقول يا لي الثلالا قليلا ويوم يعظ الله على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ الثلالا قليلا لقد أضل لي بعد إذ جاهدي وكان الشيطان للإنسان حدولا وقال الرسول يا رب قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يالك جعل مالك كل نبي من المجرمين وكذا يرجك هذه اول طيرا وقال الذين يقرؤون لو ان انزل عليهم قران ثم واحده كالذي كان تذكي النبي محمد صلى ولا يأتونك بمثله الا تلاث بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم ان على وجوههم الى جهنم وأظل سبيلا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه آرون غزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فجمرناه تدميرا وقوم نوح جَرَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ مَنَافِعَ قَرَأْتَ بِآلِ إِصْرَائِيلَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادٌ وَثَمُودُ وَعَادَ وَثَمُودَ وَقَوْمَ نُوحٍ وكلنا ضربنا لهم الأمثال وكلنا نتفرنا تثبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنصرت مطر الزهون أفلم يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوا كلي يتخذونك إلا نشورا فهذا الذي بعث الله رسولا ليضلنا عن مالئتنا لغنا من صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتقد إلهه هواه هو أتا هو أنت تكون وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعيون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مز الظل ولو كان ثم جعلنا الشمس عليه ذليلا ثم قضرناه إلينا قضيا يثيرا وهو الذي جعل لكم الليل الباتا هو النوم سباتا اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ وَالْحَقَّ مِنْ عِندِهِ وَالَّذِي جَعَلَ فِيهِ رَحْمَتَهُ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آنقُرًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُخْرِجَ مِنْهُ قَال قَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمُ الْيَذْكَرَ فَبَاءَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَدَعْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ ملح رجاج وجعل بلهما برزقا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وفهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربي ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يستخذ إلى ربي سبيلا وتركل على الحي الذي له يموت وتذبح بحمده وكفى به بذنوب عباده الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض الرحمن فسن به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنا اسجد لما تأمرنا وزادهم نصورا وإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا تبارك الذي جعل في السماء دروجا وجعل فيها جراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنار في الفتى لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وَيَبْتَغُونَ عَنَّهُمْ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ يَوْمًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا الزَّنَا وَالَّذِينَ يَنَجُّونَ يَرْجُونَ حِسْبَةَ جَدِّهِمْ وَقِيلَ آمَنَا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كان وراء عنا عذاب جنم إن عذابها كان وراما إنها ساتم استقرام ورحاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك طواما والذين حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثانيا يباعد له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا مهانا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 وَاَجْرُ الْعَامِلِينَ الْمُسْتَقِيمِينَ أُولَئِكَ يَرْجُونَ الْمُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا قَارِئِينَ فِيهَا حَتَّىٰ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعِدُكُمْ بِهِ رَبِّي إِنْ أَرَادَنِيَ فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك الكتاب المبين لعلك ذاقع النسك ألا يكون مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محذف إلا كانوا عنهم عرضين أولم يروا من الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك نهاية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز رحيم وإذ نادى ربك موتى أن اكتل قوم الظالمين أو متدعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينصر خلساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا جرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك تنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففرعت منكم لما قفتكم فوهب لي ربي حكما <تصفيق> وذهب لي ربي حكما وجعلني من المرتلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين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 قال لئن اتخلت إلى أن غيري لا أجعلنك من المسيونين قال أولو شئتك بشيء مبين قال فاست به إن كنت من الصادقين فألقى هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضان عظيم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تعمرون قالوا أرجل أقاه وبعث في المدى يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة الميقات يوم معلوم وقيل للناس ألا أنتم مجتمعون لعلنا نستبع السحرة كانوا هم الغالبين ثُمَّ جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَمْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ لَئِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ مَا نَحْنُ مُسَاءِلُونَكُمْ أَمْ تَهِنُونَ ۚ قَالَ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنِ اتَّخِذْ مِنْهُ وَابْتَلِهِ فَإِنَّنَا حَنَّالِرُونَ فَأَلْقَى مُتَاعَهُمْ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ فِي السَّحَارِ ذَٰلِزِينَ قَالُوا وَمَن أَمِنَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَدْ مَشَاءَ قبل أن آذل لكم إنه لكثيركم الذي علمكم السحر فلتوف تعلمون لأخط عنها أيديكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضيرينا إلى ربنا منقذبون إنا نقنع أن لنا ربنا خطايانا أنكم نُنَأَوْرِي لَهُ الْمِيلَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي نَخْبًا مُجْتَبَى سَأُرْسِلُكَ الْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّهَا